ما زلنا مع الواسطية وعقيدة أهل السنة والجماعة والبيان الجلي على وسطية اهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو ما زلنا مع وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو وما زال يبين لك بأن أهل السنة والجماعة بأن أهل السنة والجماعة تزبط صفات اللاجة لفعلها سواء الصفات الزاتية أو الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية وطبعا أكثر ما يكون هو الصفات الفعلية لأن الصفات الفعلية أهل السنة والجماعة يزبطونها ولهم يعني في ذلك الأصل الأصيل بقول رب العالمين انا وقال ليس كريد الإشاي والسميع البصير وأيضاً في هذا الباب مسألة الاعتقاد بأنها قديمة النوع حادثة الأحاد. وهذا رد على هؤلاء الذين لهم لهم من التحريفات يزعمون بأنها تأويلات وأيضاً رد على من ينفي كلياً صفات الله جل في أولا. قال وقوله سبحانه ما جال يأتي بالآيات التي يلزمك بها بأنك لا تزبط لله صفة أو اسماً إلا بدليل. إذ إن الصفات توقفية كما أن الأسماء توقفية وهذا يبين لك الخطأ البين في الكلام على مسألة الاشتقاق فالصحيح بأن الأسماء توقفية والصفات توقفية وأنها غيب والغيب لابد فيه أن تسلم لربك للا في علا ما عليك إلا أن تقول كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا قال وقوله سبحانه وتعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المحسنين في الآية أمر جلل وهو بيان الصفة مع إذباتها وبيان أيضاً محل الصفة وكيفية الوصول لهذه الصفة قال وَأَحْسِنُوا إن الله يحب يُحِبُّوا الآن قد وصف ربه بالمحب إن الله يحب المحسنين كما قلنا هذا وسط أهل السنة جماعة وسط بين الطائفتين غالتين بين الطائفة فيها غلو وطائفة فيها جفو فمنهم من يثبتوا الحب ويجعله يعني كحب الإنسان يشبه به وأغلبهم ينفون الصفة ومنهم من يحرفونها وهذا بعض نفي وكل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشعرة والمشبهة ولكن المعتزلة والجهمية لم يثبتوا لله محبة ولا للعباد يعني لم يجعلوا العباد لم يثبتوا محبة من العبد ولا أثبتوا محبة من الرب فأما محبة العبد فأولوها إلى محبة الطاعة والعبادة وأما محبة الرب فأولوها بإرادة السواب بإرادة السواب وطبعا قالوا لو أثبتناها لشبهنا ففروا من التشبيه إلى هذا التعطير فروا من التشبيه إلى هذا التعطير نعم نعم تفضلي سريعا سريعا تفضلي استغفروا الله تفضلي موفقة مسددة ودعونا معك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأزبت صلة المحبة لله الذي فعلها والآيات الآتية يعني بأسرها قال وأقصته إن الله يحب المقصدين وقول الله دعاله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله تعالى وما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر بقوم أذلة عنوين حزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلائم كلها لإثبات صفة المحبة فصفة المحبة صفة ثابتة لله دل فعلاء بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة بالكتاب في قول الله وعلى إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي السنة كثير قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الصعيحين عن أبي أرايرة رضي الله عنه وارضاه إن الله إذا أحب عبداً نادى في السماء أن يجبريل إني أحب فلانا فأحبه ويكتب لا رقبه في الأرض وأيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليك فقال يحب يحب فإذا أثبت المحبة لله جل في علاه وأيضاً لما, لما قال عياد بن حمار عندما جلت في الخمر وقال خالد لعنة الله عليك قال لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان والذي نفس بيده لا أراه إلا يحب الله ورسوله والأصرح من ذلك بحجس علي بن أبي طالب قال لا يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه إثبات المحبة لله للفعلاء والإجماع أجمعت الأمة على إثبات المحبة على ما تلقاه تلقته الأمة من أحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يضبط, ذلك والعقل يضبط ذلك لأنها منوطة بالأسباب, منوطة بالأسباب فإذا وجدت الأسباب وجدت الصفة إذا وجدت الأسباب وجدت الصفة وهي من صفات الأفعال وقلنا صفات الأفعال ضابط أنها تتعلق بالمشيئة إن شاء أحبة إن شاء أبغت وأنها متعلقة بالأسباب وأيضا يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا وأنها قدمة النوع حادثة الأفراد المحبة من أجل الصفات المحبة من أجل الصفات التي يتصف الله بها رب العباد سبحانه جل, جل في أولاه لأن بالمحبة السعادة وبالمحبة النجاة وبالمحبة التوفيق والتزديد انظروا إلى سامرة المحبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا ما كان وليا إلا إذا أحبه الله جل في أولاه أولياء الله محبوبون إلى الله ولا نعمة ولا نعمة ما قال الشفعي وأرجى ما نرجوه أن ندخل جميعاً تحت هذه المظلة قال الشفعي في قول رب العالمين من عدلي لي قال العلماء هم أولياء الله والعلماء هم أولياء الله وقال, وقال إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم الله وليا وقال أبو حنيفة الفقهاء أولياء الله لما جعلنا منهم يا رب العالمين قال من عد ل، ولياً فقد أذنته بالحرب ولا يوذن بالحرب إلا, إلا لمن أحب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي بأحبه التصريح بأحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فانظر هنا لما قال حتى أحبه أثبت المحبة طب إذا أحب ما الثمرة الثمرة ظاهرة باهرة عندما قال فإن أحببته اسمع إلى ما سيأتي لأنه تندهش له العقول والقلوب قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به في رواية القالة فبي يسمع وبيبصر وبيبطش والمعنى يكون عبدا موفقا مسددا يكون عبدا موفقا مسددا فهو إلى الطاعة وينتقل من طاعة إلى الطاعة إلى العلم وينتقل من علم إلى علم إلى الصدقة ينتقل من صدقة إلى صدقة وإن زل وإن سقط وإن عصى يلهم التوبة بعد التوبة والفين بعد الفين يتوب إلى الله جل ج Linda في علاه فهو يتقلب في نعائم الله سواء كانت معصية تاب منها سواء كان الطاعة فازداد منها سواء كان استغفارا سواء كان ذكرا فهو عبد مسدد موفق قال كنت الله جعلا يتكلم عن نفسه كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، فمنظر إلى المكافأة الأعظم، قال ولئن ولا لأعطينا، ولئن استعزني لأعيدنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فإن أحبه وفقه، فإن أحبه سدده، فإن أحبه وحببه إلى الملائكة، فإن أحبه جعل جعل كل من في السماء والأرض يستغفرون له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها هذا إذا أحب الله العبد اللهم جعلنا من أحبابك أرحم الراحمين فإذا قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإن أثبتت هذه الصفة للهجلة فعلها فسبيل سبيل المرء إلى التعبد لله بها أولها وأسسها وأساسها هو هذا إثبات هذه الصفة لحسن الاعتقاد فحسن الاعتقاد في الله جل فعلا نجات وحسن الاعتقاد في الله جل فعلا حسن تعبد وازدياد حسن الاعتقاد في الله جل فعلا تزديد وفيها ما فيها من زيادة الخيرات حسن الاعتقاد في الله بأن الله يحب ليس كحب الإنسان ليس كحب المخلوق حب الله يليق بجلال الله وبكمال الله وعظمة الله وحب الله له لازم وإن الله من لوازم أحبة الله أن يريد الثواب لمن أحبه بل يجزل له العطاء ان أحبه وإذا سأل السائل إذا قلنا بأن هذا هو التعبّد حسن الاعتقاد الأمر الثاني نقول إذا كان الله يحب فإن له سبل لمحبته الدعاء والسبيل إلى ذلك مع الدعاء أن يتصف المرء وأن يتخلق بأثار صفات الله في إن كان الله يحب وأن في المحبة الكمال فتجد أن العبد لابد أن يحب لكن انظر إلى هذا ليس ليست المحبة على الجميع بل ولا يقال الله محبة هذا ليست محبة للجميع المحبة بضابط الشرع الذي ضبطه الشارع ان تحب في الله وتبغض في الله وان وتعطي لله وتمنع عن أن ان تحب ما احبه الله جل في علا ان تحب من احبه الله جل جل في علا فانت تحب هؤلاء لان الله يحبهم وتحب الطاعه لان الله افترضها وتحب الصدقه لان الله يحبها فتحب ما يحبه الله جل في علا اما السبيل الى محبه الله هذا الذي قاله الامام ابن القيم قال يعني أن هذه الصفة هي التي شمر لها عن سعد الجد لها المشملون المشتهدون وليس, وليس العجب من محبة العبد للرب بل العجب كل العجب من محبة الرب للعبد بل العجب كل العجب من محبة الرب للعبد وهناك سبيل للوصول إلى محبة الله للعبد أولها ما قاله المصنف هنا الإحسان الإحسان, الإحسان من أعظم الصبل إلى أن تكون محبوبا لله للفعلاء وانتبه إن كنت محبوبا كنت موفقا مسددا كنت كنت رشيدا كنت إماما كنت أسوة كنت وليا قال الله للفعلاء من عاد لي وليا فقد هذا انتهى بالحق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأول السبيل إلى وصول إلى محبة للفعلاء الإحسان والإحسان مطلوب في كل شيء حتى في الزبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الزبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كلها إحسان فالإحسان إلى الحيوان فيه ما فيه من الخير لعباد الرحمن والدلال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة الرجلة وتأكلوا من مال الفاحشة تركب الزنب على الزنب والكبيرة على الكبيرة كانت قد بلغ منها العطش مبلغا فشربت وجدت ركيا من الماء فشربت فجاءت فوجدت كلبا يتوف بالركيا فقالت بلغ منه العطش ما بلغني فخلعت موقها خفها فخلعت موقها فملأته ماءا فسقطه فشكر الله لها فغفر له إحسان إلى الحيوان كان فيه الندات يحب ذلك الرحمن من عباد الرحمن لما احسنت أحب الله إحسنها فغفر لها كل ما قدمت وما أخرت وكما أحسن بعضهم كما في حديث أيضا أن السلام من بني إصري الرجل مرة فوجد شوكا في طريق الناس فنحا فشكر الله له فغفر له أحب الله منه ذلك فالإحسان سبيل إلى محبة الرحمن ومن أحبه الله جل في في علا كان في جواره كان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والإحسان إحسان في الصدقة في النفقة وهو الأصل في الكلام على الإحسان فالإحسان له أوجه كثيرة الإحسان في النفقة والإحسان في الصدقة وإحسان النفقة بلا من جزالة العطاء بلا من قد يعطي الرجل أنهارا ويمن بعد ذلك وهؤلاء الذين وصفهم الله جعل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذب لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة ثلاثة وذكر منها المنان نعوذ بالله من ذلك نقيسة في النفس وخسيسة نقيسة في النفس وخسيسة والجواد الكريم لا يفعل ذلك والله لا يحب من ذلك فالإحسان في الجود والعطاء هو كثرة العطاء جزالة العطاء مع عدم المن ما عدم النظر للعطاء ما عدم النظر للعطاء الإحسان بالجود ولذلك قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقران فالا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسله فالا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسله فكلما كنت جوادا فكلما كنت منفقا كلما كنت محبوبا لله دل في اولاه اللهم اعط منفقا خلف واعط ممسكا تلف فإن الله جواد يحب كل جواد لا بل يحب من أحسن في الجود وأجزل في العطاء وإن كان محبوبا لله دل في علاء صار موفقا صار مسددا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأيضا من ذلك الإحسان في المعاملة مع الله دل في علاء الإحسان في المعاملة مع الله دل في علاء أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم اغفر وارحمة الله وزعى ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم كما قال الإمام أحمد قال فيه وإلى خلوت يوم من الدهر فلا تقول خلوت ولكن قل قل علي يا رقيب اللهم أغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز والأقرب فالعمل مع الله أو المعاملة مع الله يحب الله من العبد فيها الإحسان ومن الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه لأن الإنسان عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنه يراه قال وهذا أصعب وأشق ما يكون لا أحد يرى الله قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه وهي العبادة, بال... العبادة بالمراقبة كما... كما قدم بعض العلماء بعض التلامذة ولما سئل عن ذلك قال انظروا الفرق قال لهم خذوا هذه الطير واذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد كل جاء يتفنن كيف ذبحها في مكان لا يراه أحد وجاء الطالب المميز وقال ما وجدت مكان لا يراني الله فيه الله مستعان وهذا هذا الإحسان الذي هو سبيل إلى محبة الرحمن إحسان في المعاملة مع الله الإخلاص في العمل الإخلاص في العمل الإخلاص في العبادة الاخلاص في النفقة الإخلاص في الصوم الاخلاص في العلم الاخلاص في كل شيء هذا مكمن الإحسان في عبادة الرحمن الاخلاص في كل شيء الإخلاص في كل شيء والإحسان مع العباد كما قلنا هو بالجود والعطاء وجزالة النفس والبشاشة وأيضا حسن الاصلاح بين المتخاصمين وإبداء الخير للغير هذا مكمن الإحسان في معاملة الإنسان وبعد ذلك الإحسان في معاملة النفس بأن يحسن لنفسه فيرفعها ولا يحقرها وأن يشتهد لها حتى تستتم لها السعادة التامة وأن يستتم في قلبي التوحيد التام حتى يستتم له الأمان في الدنيا وفي الآخرة والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة قال الله جل في علا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذه الآية تبين لنا بأن الله جل في علا يزبط له صفة المحبة وأن هذه المحبة خاصة بالمحسنين ويأتي إن شاء الله التفصيل بعد ذلك في الكلام على محبة الله للمقصطين وأن المقصط هو أسمن أسماء الله جل في علا والفرق بين الظلم والعدل وأن, وأن العدل سبيل إلى سبيل إلى محبة الله جل في علاء وأن العدل منجات العدل منجات بل هو قوام الدول العدل فالدولة التي, التي يكون فيها العدل تستقيم إلى قيام الساعة والدولة التي يعتليها الظلم لا تبقى في الدنيا ساعة الناس الله المستعب نسأل الله جلعا أن يغفر لنا وغفر للجميع ونسأل الله جلعا أن يغفر لنا الظلمات التي وقعنا فيها والزلات والسقطات والهنة المعتزله كالجهميه تنفي الصفات وهذا هاتي تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم الاشاعره يعني هو, هو نوع نفي نوع, نوع نفي القول بال بالتحريف الذي يسمونه زعموا تاويلا هذا نوع نفي نعم نعم ما المقصود بإيش؟ التواضع. التواضع خفض الجناح ألا يرى المرء في نفسه أنه أعظم من غيره هذا ملخص ما يقف في التواضع ألا يرى في نفسه أنه أعظم من غيره يخرج على الكبير والصغير فلا يرى نفسه أنه أحسن من أحد